هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا خير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهاني لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه كان هو يومئذنا القرآن والاتيكوا والاتيكوا واهلنا واواخرنا كتروا للعلم وللعمل لا شيء سواه هو كتاب الله لا شيء سواه يومئذنا امن بي ya Allah, yehlibana, yehlibana, yehlibana, yehlibana, yehlibana, هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم فلنعمل نحن بمنهجيه هيا يعرب ان اممنا فلنعمل نحن بمنهجه طريق الخير يوجهنا الله تعالى